أ ع و ذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض 「今日は私のことは何で ل 知 ف ي いない」 والله على كل شيء قدير أ を ا ن てく صل بما أ じ ز くれた人間を信じてくれた人間 ت موسوعه النابلسي ل ل ا ل و ا س م ع ن الاسلاميه و أ ع غفرانك ربنا و ي ك ل ص لها م ا ك س ب ت و ع ل ي ه ا ما اكتسبت ربنا ل ا ت خ ذ ن ا ب ن س ي ن ا أو أ خ ط أ ن ا ر ب ن ا و ل ا ت ح م ل ل ع ي ن ا م ل ت ه ع ل ى ا ل ذ ي ن من ن ق ب ا ب ل ا ت ح م ل ن ا ما ل ا ق ع ل ن ا و ا ع ع ف ن ا و ا غ ف ر ل ن ا و ا ر ح م ن ا أنت م و ي ه ولقد ج ن ا على ا ل ق و م الايات والذكر الحكيم